بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب التمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية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 فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أَمْرَ كِتَابِيَهْ ثَمَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اقْرَأْ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية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 ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القابعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم